قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الله سبحانه وتعالى يقسم بالدهر لما فيه من العبر من مرور الليل والنهار على التقدير يقسم الله سبحانه وتعالى بالدهر وما في الدهر من العبر احنا اول حاجة طبعا بناخد زي ما احنا متعودين من تفسير الزبدة وبنستكمل بعد ذلك من تفسير السعدي ده البرنامج بتاعنا وما يتعاقب من الظلام والضياء وما في ذلك من استقامة الحياة ومصالح العباد. فإن في ذلك دلالة بينه على الصانع عز وجل وعلى توحيده. وقال مقاتل المراد بالعصر وقت صلاة العصر. يعني تفسير. يعني تفسير الأول يقول أنه هو الدع أو ان هو صلاة العصر ان الانسان لفي خسر اي الخسر والخسران والنقصان وذهاب رأس المال وذهاب رأس المال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني المستثنى من, المستثنى من هذا الخسران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اي وصى بعضهم بعضا بالحق الذي يحق القيام به وهو الايمان بالله والتوحيد والقيام بشرعه سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ده تواصل بالحق وتواصوا بالصبر اي الصبر طبعا كما نعرف كما نعلم ان الصبر ثلاث انواع اول نوع يا جماعه اللي هو الصبر عن معاصي الله رغم الصبر على طاعة الله رقم 3 الصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى المؤلم ماشي الصبر عن معاصي الله الصبر على طاعة الله والصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى المؤلم كده نكون انتهينا من صوره العصر من الزبده هناخد تفسير سط العصر من كتاب ايه السعد قال تعالى والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر والخاسر ضد الرابح يبقى المقصود بالايه بالعصر ده اللي هو الليل والايه والليل والنهار الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر طبعا والخاسر ضد الرابح والخصاء يبقى كذا كلمة الإنسان دي يا جماعة طبعا ايه كلمة عامة ماشي كلمة عامة والخسار مراتب متعددة متفاوتة قد يكون خساراً مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم ده اول إيه خسران خسران مطلق بجميع الوجوه من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خسراً من بعض الوجوه دون بعض قد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله سبحانه وتعالى الخسار لكل انسان الا من اتصف باربع صفات ايه هما يا جماعه بقى ايه هما ايه الذين امنوا الذين ايه امنوا الذين الذين امنوا يبقى اول حاجه الايمان بالله الذين امنوا وعملوا ايه يا جماعه وعمل الصالحات الذين الذين امنوا وعمل الصالح كما نعلم الايمان والعمل الايه الصالح الايمان كما تعلمون والمقترن بالعمل الصالح لابد ان يكون هناك ايمان والمقترن به العمل الايه الصالح خلاص طيب وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى الإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به طبعاً معروف أنت هتبقى مؤمن هتبقى مؤمن ازاي لازم تبقى عندك علم يعني الشيخ طوى هنا استنبطها وقال الإيمان بما أمر الله سبحانه به الإيمان بما امر الله سبحانه وتعالى به ولا يكون الايمان الا بالعلم صح ولا صح هتعرف انك هتم ربنا ان تتعلم لابد وان تتعلم والعمل الصالح وهذا شامل لافعال الخير كلها الظاهره والباطنه نعم المتعلقة بحقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة خلاص ده معنى العمل الصالح يبقى كلمة العمل الصالح قال لك هذا شامل لأفعال الخير الظاهرة والباطنة التي تتعلق بحقوق الله وحقوق العباد سواء مستحبة أو واجبة يعني كالصلاة والصوم وخدمة المسلمين كل هذه أعمال تتعلق بالله وتتعلق بالعباد زي خدمة مثلا المسلمين مثلا خلاص طبعا كلها لله سبحانه وتعالى سليم طيب والتواصل بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح فإحنا دلوقتي في هذه المجالس المباركة سواء الواحد مثلا بيدي دابس في الجامع او بيدي درسه على الانترنت او بيقعد في الجلسة كده مثلا مع اصحابه او مع اصدقائه معه مع جيرانه او مع اصدقائه في العمل واخدين بالكم بيحاول ان هو يوصي الناس بالحق بيحاول ان هو يوصي الناس بالحق ماشي يتوصلون بالإيمان بالله أو واحد عنده خلل في عقيلة ما في أمر ما في رفظ ما واحد مثلا يقول إيه والنبي قال له على فكرة, على فكرة ما تحلفش إلا بالله ليه يا عم؟ لأن رسول السلام قال وتقول الحديث من حلف بغير الله فقد, إيه فقد أشرك خلاص كده بتذكروا بالله سبحانه وتعالى خلاص. بتذكروا بآية تفسير تفسير حديث بس عامها توجد لها مقتضى واخدين بالكم تقول مثلا ايه والله انا النهاردة اريد تفسير آية والله ربنا كرمنا النهاردة وعرفت سمعت التفسير الحديث ده من الشغل فلاني خلاص اهم حاجة تكون الدخلة صح واخدين بالكم حصل موقف ما على فكرة الموقف ده بيذكرني بالحديث الفلاني او الآية الفلانية والمفروض ان احنا نعمل فيها كذا وكذا وكذا فده جماعة تواصل بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح تذكروا بعض مثلا بعمل صالح ايه رأيك نتصدق ايه رأيك نروح نصلي جنازة ايه رأيك نعمل كذا وكذا وكذا لقيت في صفر من 1060 ميلا تحاول ان انت تكون سبب ان انت تشيل هذه الصفة السيئة من وعلى فكرة فلان انا شايف ان انت حت فيك حتة كبر شوي ازاي اقول والله انا بلاحظ كذا كذا كذا كذا كذا فيك يعني مثلا انت بسط مثلا للرجل اللي اللي بيمسح ده كده او بتكلمه من نظرة فيها عرف شوي و... على فكرة نبي صلى الله عليه وسلم قال وانتم طبعا عارف الحديث برده يا اخي يعني يقول لك حديث ايه يحشى المتكبرون يوم القيامة مثلا الزر واخدين بالكم فخلي بقى لك فلان يعني انا, أنا ملاحظ والله انت حر يعني انت حر انا, أنا بس منصحك وانت حر انت اخوية و وجسمتك فوق دماغنة وكأي كلام كده بحيث انه يعني ايه بس انا فكرة انا ما تجيش يعني يوم القيامه وتبقى بهذا المنظر انا لاحظ كده ان انت بتتعالى على الناس اللي بيمسحوا او باسل بكنسوا في الايه في الشارع مثلا او الناس اللي بتلم الزباله او الناس اللي عندك دول على فكرة انت ممكن تقولها ممكن يعني معتبر الموضوع ده ان هو نوع من المزاح بس القلب قد ياتيه فيه شيء يعني كتر ما انت عما بتتلع على شغلانتو انتو عالم بتكنسه عالم تمسحه عالم بتلموا الزبالة عالم عالم عالم خلي بالك القلب يا جماعة قد يأتي فيه شيء وانت برحتك بقى يعني انا نصحتك وانت حر خلاص ابد بنصيحتك ماشي ياشي زي الفل ما يباشي بنصحتك زي على جنبه بس اهم حاجة ايه توصيه بالخير اهم حاجة معا ان يكون البالحكمة والايه بالحكمة والموعظة الحسنة تختار الوقت المناسب في المكان المناسب الشخص المغريء او فئه ويكون مثلا بتعزمه مثلا على يعني ايه بيكون جايب له مثلا ايه تشربه على حاجة ساعة ايه بت... بيبين لين طبعا ايه تشربه حاجة ساعة مثلا تكون عمل له خدمة وقتين لازم واحد كده ايه, إيه عشان يوصل الدعو الله سبحانه وتعالى لازم تكون عليك أفضل يعني لازم يكون لك فضل على الناس الأفضل طبعا أنت يكون ايه أفضلك على الناس بحيث أن انت الناس تتقبل كلامك إن شاء الله كذلك برضو الواحد مننا لما بيظهر في صورة حسنة مع الناس يعني سواء قول حسن أو أفعال حسنة أو خدمات طبعا بيبقى المعيضه بتاعت يا بيكون لها قبول رائع جدا في نفوس الايه المنصوح لهم طبعا يعني واحد مثلا بيشوف شغله كويس بيخدم الناس اجي يا جماعه لو ايه لو علق ورقة في الشغل الناس تتقبلها منه واخدين بالكم لو لو واحد مثلا ربنا كرمه مثلا وإيه و... وبدأ يتكلم في الدعوة وتعالى مع الناس في الشغل والراجل ما بيشتغلش بيبطك بيقضيها طبعا كلامه كده يعني ايه لو كان في خير كان هو استفاد بهذا الكلام خلاص وتواصل بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أيوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه وفي الترغيب لهذا العمل الصالح أو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره والتواصل بالصبر على طاعة الله أخ فمضبر أخ على الطاعة مضبر على الصلاة مضبر على صلاة الفجر مضبر على صلاة الظهر مض مضبر على الصلاة كلها مضبر على قراءة القرآن مضبر على التفسير مضبر على دروس العلم مضبر على طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى يا أيها الذين أعملوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم طيب استجيبوا لله و رسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني أنت إن لم تستجب لما أمر الله سبحانه وتعالى به فأنت إيه فأنت ميت الشخصة جماعة الذي لا يستجيب لأعمر الله رجل ميت ولكنه في ملبس الأحياء يعني يلبس كفن أحياء ولكن هو سبحان الله تعالى سبحان الله ميت كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تهدري ما الكتاب ولا الإيمان روحا من أمرنا القرآن الكريم لأنه به تحيا القلوب لأن بالقرآن لأن بالقرآن تحيا القلوب سبحان الله يعني إحنا وقت في نعمة يعني يعني إحنا أنت طبعا الحمد لله تودتوا مسلمين ويتودنا كلنا مسلمين الحمد لله لكن لما تيجي واحد نصراني او واحد يهودي سبحان الله يعني هو فاكر نفسه انه على الحق ولكن يعني هو في ظلام هو ميت سبحان الله يهدي يهدينا من الظلمات الى النور ف. النصراني ده جماعة او اليهودي او اي حد على غير مله الاسلام فهو فيه ظلمات بعضها فوق بعض هذا النصراني يعيش فيه ظلمة ظلمة الجهل ظلمه الضلال عد بقى ظلمات بقى ظلمات كثيرة سبحان الله ظلمة الشرك عمال بقى يدعي مين ادعي ادعي رب الله ولا الابن ولا روحه القدس ولا يدعي ولا يقعد ولا ولا يطمن البابا ولا كرولس اللي مات سبحان الله يعني للاسف الشديد يعني كان لدرجه ان كان واحد معانا في الشركة بيقول كان قال له كان ايه الصوره ديت قال له ده البابا كرولس ده اللي كان قبل مين كان قبل السنو ده فيقول له فبعدين قال له مش ده اللي مات يعني قال له كلمة كده يعني فايه فهاني اسكت اسكت اسكت, أسكت, أسكت, أسكت. هيئذيك يا السلام فسبحان الله بابا كرولوس اللي مات ما تتكلمش عليه كده اصله هيئذيك سبحان الله سبحان الله يعني تخيل لما واحد يعيش بهذه العقيدة الفاسدة غباء مستحكم غباء منقطع النظير يعني معنى كده خف من كورونس كذا خف من الشنودة خف من فلان لما يجي سبحان الله ويخاف من اللي قبل الكورونس قديم بركوم ضلال سبحان الله غير كمان اللي بيعبده كمان الخروف والكلام برد الخروف يا أخي يا أستاذ ده أنت عايش في ظلمات ما بعدها ظلمات سبحان الله فإحنا جماعة في نعم ما ندري والله سبحانه وتعالى ما النعمة التي نحن نقرأ القرآن الكريم ونفصل القرآن الكريم وعلى مذهب ذهب أهل السنة والجماعة تجد أن أنت لما بتشوف التفسير كده بأهل السنة والجماعة بتجد سبحان الله يعني كل كان احنا نقرا من ايه من الزبده قالوا لنا وجماعة وبتقرأ من ايه من السعدي ترتاح تحس ان في راحه في طمانينه كده سبحان الله بخلاف اذا قريت قرات مثلا للمعتزله او اي حد مش مش مش اهل سنه هتجد ضلال في ضلال المايك بيقولوا يا جماعه بيقع مني مش عارف المايك بيقع ولا ايه مش عارف طيب انا خلاص السلام عليكم ماشي طب بصوا طب انا طبعا ايه جماعه المعتزله يقعد يطلق العنان للتفكير بقى يقعد يفكر بقى مش يكتنس بكلام العلماء في تفسير لا يطدق العلان للتفكير وتقديم العقل على النص ان وجد تعارض ظاهري علمه فإحنا يا جماعة في نعمة والله ما ندري بيها والله عشان كده جماعة الواحد لما يعاني من ان هو راح من الشغل جام الشغل حسن هو عامل زي الحمر في الساقية كده ربنا يا رب يعافيكو يعني فعلا لو الشغل على طول عامل ذو الحمار في السائل لأن سبحان الله أن سبحان الله أنت محتاج تأتنس بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تأتنس بكلام العلماء بالقرآن تفهم معناه وتشوف التفسير وتفهمه وتشوف الأحاديث وتفهم معناها واخدين بال حضراتكم بخلاف من حرم من هذا الفضل ومن هذا الخير خلاص عشان كده جماعة يعني المسجد يعني الواحد بيعاني من الموضوع ده المسجد مثلا اللي جنبنا فيه درس واحد في الأسبوع يوم السبت ماشي الامام مشغول وكده يوم السبت بس انا يوم السبت ده انا في ورديه ورديه ثانيه واخدين بالكم بالنسبه لي المسجد يعني طبعا ببقى يعني يعني ايه انا ليه درس يوم الاحد في احد المساجد بديه وبقيت الايام بقى ايه يا اما ورديه اما بخرج مع العيال خلاص ففي مسجد قريب من مننا ولكن للأسف شديد أغلب الأوقات بكون منشغل يعني يوم الاثنين ده بكون منشغل يعني السبت وردية يوم الحد بدي درس في مسجد يوم الاثنين الأغلب بكون مشغول يوم التلات وردية يوم الاربع وردية يوم بخرج مع العيال سبحان الله فعند كده سبحان الله كل الأسبوع طار لكن تخيل بقى لو لو في لو في مسجد الجنبي ده هو لو في دروس مستمرة طبعا يعني سهل اول اول ان انا ايه هاسمعه يعني بعد عيد الصلاة هاسمعه يعني ايه بعد ال ايه يوم الاتنين ده هاسمع اي حاجة بدل ما اروح ايه وسبحان الله جنبنا مسجد التوحيد كمان بس ايه شوية مشي بس شوية تمشي يعني مثلا ايه المسجد الجميلة مثلا دقيقتين ماشي المسجد التفحيل مثلا ايه قول قول خمس دقيقتين ماشي فطبعا لحبي يصل ويرجع البيت ممكن ينشغل في حاجة او يزبط حاجة او هكذا واخدين بالكم فتخيل بقى لو كان مسجد جنبك ماشي كل يوم في دروس سبحان الله اكيد يا جماعة هيفرق ويكيد بقى المسجد هيبقى له, يعني له طعم تاني وهيبقى الصلاة يبقى لها روح وخشوع مختلف عن المسجد اللي ما ايه اللي ايه اللي ما دروس خلاص ف آم... والتواصل بالصبر على طاعه الله وعن معصيه الله سبحانه وتعالى وعلى اقدار الله سبحانه وتعالى المؤلم طبعا الصبر عن الله يعني بنقول واحد يقترف معصية ما مع جماعة من ما جماعة في طب بواحد. يرفع هذا فدخال مثلا لو واحد انسان مبتلى نسأل الله العفو والعافية مبتلى بمعصية ما هذه المعصية منغمس فيه. واخدين بالكم يعني مش هنخشها في المعاصي اللي كنا يا سيدي واحد مثلا مبتلى بأنه بيلعب على الكمبيوتر مثلا معصية سبحان الله معصية لله سبحانه وتعالى من يضاع فيها الصلاة ضاع فيها الاسكار سبحان الله دي يا جماعة نصيب نسأل الله العفو والعافي سنتكلم بقى عن ذنة او يعني هنتكلم على معصية كفاف شوية يعني وطبعا بس طبعا ايه بتقولها عن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعصية اللي هي بتعطلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى بتستمع فيها للغناء وبتستمع فيها للموسيقى بتاعة اللعبة وبالضعبة ذكر ربنا سبحانه وتعالى هل يا جماعة لو سألنا اي حد فينا يعني ممن هو مبتلى بهذا الامر هل هل هو سعيد يعني انا دلوقتي انا سألت اخونا خطاب يا اخونا خطاب انت دلوقتي سمعت درس الاخ سامح ماشي. وان شاء الله الدرس ده هوت هيترفع بعد ايه فترة على انترنت خلاص هل يخون خطاب بعد ما استمعت للدرس ده حسيت بايه سعيد ولا مش سعيد هل تقبلك لأي ابتلاء ماشي لأي ابتلاء بعد انت ما سمعت الدرس ده هل هناك رضا بما حدث لك من مكروه ام هناك سخط ايوة الله يكرمك فيه فرق ماشي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه في بينهم الا حفدتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونازلت عليهم السكينة خلاص تلاقي الواحد مننا لما بيحضر الدرس او بيستمع لدرس وبيكون درس مؤثر بيبقى يا جماعة بيكون كده كأنه خد مهدئ بيكون ايه كأنه خد مهدئ بالظبط عشان كده يا جماعة لو انت عندك مصايب وما عندك مشاكل اهرع الى الدروس شوف درس كده جنبك خلاص كده او تروح له خلاص مادة, مادة مثلا فيها وعص مادة فيها تعليم واخدت بالك مادة تزود من منسوب الإيمان وتزود من الإيمانيات عندك واخدت بالكم بحيث ان انت يجيلك يتحس بهدوء بطمأنينة بسكينة حتى ان سماع القرآن سماع القرآن بيهد الأعصاب سماع القرآن ده جماعة بيهد الأعصاب شوف انت شيخ مثلا بتحب تسمع صوته ونام وشغله جنبك كده وانت نايم وشوف الفرق سبحان الله خلاص حاول تحرص بقدر الإمكان على انك تستمع القرآن الكريم في السيارة في الأوتوبيس في الموبايلات دلوقتي هتجد تأثير عجيب جدا جدا اللي بيعانم الأمراض يسمع خرآن كريم وخدم بالكم لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإنت بعد هذه الجلسة أكيد جماعة إن شاء الله هذه الجلسة هتجد لها هدوء أعصاب وهدوء نفس عجيب نخش بعد كده يعني في المقابل واحد اعتاد على معصية الله وانا انا الموضوع ده ان هو تاثير سبحانه يعني الكلام اللي هو سبحانه وتعالى على بنارات المياه هو جه يعني سمعت له بحث وفي بحث وفي بحث يعني زي ما تقول ايه يعني عرضه يعني فبرضه الله اعلم بالحقيقة برضو يعني يعني خدوا بالكم بس ايه عامه اي ذكر لله سبحانه وتعالى اكيد له تاثير يعني هو عملوا عملوا يعني كان البحث المناقض له ان عملوا في المملكه العربيه السعوديه بداوا يجيبوا الميه ويقولوا علي يقولوا عليها ايه سبحان الله وكذا يعني فوجدوها انها بلا تأثير يعني يعني جابوا البلورات ديت بعد كده واخدين بالكم وحاولوا يشوفوها تحت الميكروسكوب ما لقوش فيها حاجة لكن طبعا ايه لكن انا برضو بقدر امكان يعني أم يعني في فيها جماعة ان شاء الله لكن انا مثلا بحاول بقدر امكان بصراحة يعني نظرا للمشاكل بتاعة الاعجازات العلمية الجديدة ديت ماشي فانا دلوقتي انت بالتزم ببعض المواقع اللي باعتبارها معتمدة عندنا واخدين بالكم بحيث ما ايه يعني ما احصلش مشاكل يعني اروحها بينقل حاجه لان بعد كده بص الاقي ايه الاقي بحث طلع بيكذب البحث الاولاني خلاص كده فقلت خلاص ماشي اه يعني اه فديت ايه دي مثلا مشروع الاجاز العلمي وشكرا كده مش ايه مش ارضى بايه الا بالايه بالحتة دي في بعد ايه برضو هنا ايه ايه تاني برضو يا ربي هنا لحظه كده الدكتور شغل النجار برضو اهو الموقع ده موقع ايه تاني لان برضو التين والزيتون برضو لقيت يعني سبحان اخونا اخونا خطاب لقيت التين والزيتون لقيت واحد مطلع بحث ماشي يضاد البحث اللي احنا عارفينه انا اتلخبطت ايش شويه بتاعكوا دي طبعا اغلبها منتجات وكده خلاص كده من هو بحث الفريق البحث الياباني قصته دي كلها خلاص في موقع ايتني بردو هنا موقع عجاز بردو هنا اهو في جامعة الامام بردو جامعة الامام بردو هنا بتاع الشيخ عبد المجيد الزنداني طبعا معروف طبعا الله يسطحه له ماشي ده الموقع ايه دي يعني هو الهدف ان احنا بس ايه ان احنا ننقل من موقع متخصصة لان زي ما انتم عارفين الاشتغالات كتير يعني جماعة ايه جماعة اللي هم اللي في المنتجلات دية ممكن يشتغونها الاشتغالات جمد قوي خلاص لو حد قال لك حاجة والله هو موجود في الموقع المعتمد مواصلت العجاز العلمي آآ آآ آآ آآ الدكتور جغور نجار موقع جامعة الايمان موقع جامعة الايمان في برضو عندي هنا برضو هارون يحيى برضو ده برضو بتهلي برضو من الحاجات اللي هي الكويسه برضو كأعجاز علمي ماشي وفي حاجة اسمها الهيئة العالمية للعجاز العلمي برضو دي اللي هي بتصدر بتصدر المجلة المعروفة هي مجلة الإعجاز بتنزل في مصر والحمد لله ده الموقع بتاعها برضو ان شاء الله واخدين بالكم لو ايه اي حد جماعة جب لنا عنوان برضو الموقع معتمد بحيث ان احنا نتكلم بناء على هذه الارضيه. ده الواحد دي بتسلمش الجهاز العلمي معلوم يعني ايه؟ يبقى كده جماعة فيها عندنا كده كام موقع الله يكرمكم ورب العالمين ادي كده موقع اا موقع المنظوره للجهاز العلمي الأول الموقع ده كان اسمه 55A.NET ده سابقا بس حدث, حدث من فترة هاكينج عليه يعني الناس قدر سبحانه وتعالى انه ينتقم مشعر بقى انه ندعي ندعي له بالهداية والذي ينتقم منه فغيروا الموقع بقى ايه قرآن شرطة ام واخدين بالكم حتى كان فيه حتى منتدى جميل جدا كانت تابع له ومنتدل العجاز يعلم برده بس طبعا ما عادش بيشتغل يعني خلاص كده وموقع درون نجار وموقع الشيخ عبدالنجل الزنداني وموقع الاعجاز اللي هي صاحبة مجلة الاعجاز وطبعا مجلة الاعجاز ده جماعة مجلة تنزل من من السعودية ناس الله سبحانه وتعالى انه يبرفق القائمين عليها والاعداد ده جماعة بتنزل كمان على الانترنت كمان واهدين بالكم وبتتناول والحمد لله الاعجاز بطريقة مفصلة يعني جيب لك الاعجاز ما بطريقة مفصلة دخلصة جدا جدا جدا بتنفع اللي هو العامي وبتنفع كمان المتخصص وقدم بالكم فجماعة لو اي حد جماعة له موقع تاني ماشي او في موقع واخدين بالكم معتمد يا ريت تجيبه لنا ربنا يا رب ايه يكرمه ان شاء الله في برضو موقع هارون يحيى برضو بس انا ايه ما شفتوش قوي يعني موقع هارون يحيى هو طبعا كاتب تركي ده كاتب تركي الله يحفظه في برضو موقع تاني برضو اعجاز علمي موقع عبد الدايم الكحيل موقع عبد الدايم الكحيل برضه ده برضو ايه موقع ممتاز جدا وفي برضو يا جماعه في خاصيه في الموقع الكحيل دوت ان انت ممكن تنزل جزء من الموقع على هيئه اه الله يكرمكم على هيئه بيسموه ايه الكترونيك بوك الالكترونيك بوك واخدين بالكم فما شاء الله كلها دي تنواقع بإذن الله يعني طبعا يعني نعمل ان الناس دي يكون متخصصين ماشي حتى بيقول لك ان هو برضو هنا في الكهيلة هوت لقد حرم الإسلام الواشم ولا عناصر السلام الواشم يسبب السرطان اقرأ المزيد كذا كذا كذا كذا واخدين بالكم سبحانه وتعالى الله العفو وعفوها رب العالمين فيعني يا جماعه اللي يعني اللي بيلتزم بطاعه ربنا سبحانه وتعالى بيفلح دنيا واخره ماشي اللي مش عايز يلتزم يا جماعة مش عايز بيرتزم زنبه على جنبه اهو زي احنا بنقول دلوقتي اهو الوشم ده معصيه انا مش معصيه معصيه صغ تماما ان انت طالما ما ما سمعش كلامه السلام هتجد خسران في الدنيا قبل الاخره سبحان الله ايوه يعمل فيها ايه؟ رجل الاخر سبحان الله خلاص فاللي بيبتزمش يا جماعة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى وبيقدم عن معصية هو حر. هو حر زي مثلا واحد فلان من السنة نكتنام على الشق الايمن والاخ بقى يكون كده واكب لما ينام والمسكين بقى يقوم نامع الشق الايه الايسر نقول له يا عم الحليسكازة يقعد ينفر لكلامنا هو حر زنبه على جنبه زنبه على جنبه ماشي اللي الواشم حرام راح عمل واشم خلاص هتبص بعد كده يحصل له ايه, يحصل له ايه? يحصل له احصل له اللي حصل واخديه من بالكم ازاي نقول لك ايه بيسبب السرطان واحد مثلا يقول لك ايه بلاش يا سيد هنروح بعيد ليه نقول له واحد ايه في طبعا يعني السنة كتير جدا السنة كتير يعني السنة طبعا كتيرة جدا واللي ما بسمعش كلامه في الاخر بيندم خلاص عشان كده جماعة بنقول ان انت لما بتعصي الله سبحانه وتعالى هذه المعصية لها تأثير على الجسم خلاص يعني مثلا دلوقتي انت بتحصي ربنا ومش مظبط نفسك على الصلاوات خلاص سقط تماما يبقى انت في ضنك وفي ايه وفي شقاء معروف ايه يا جماعة ما بيلت... ما بي... ما بيلزمش نفسه بالصلوات الخمسه في معادها طبعا مش هيبقى سعيد واللي يقول لك انا سعيد ده ببيضحك عليك خلاص وهكذا استعمل للسؤال تتعمل السواك ما استعملتوش اهو ذنبك على جنبك سنك هتسوس خلاص وطبعا السواك طبعا افضل من الفرشه واخدين بالكم خلاص اقرا في مش هتقرا القرآن يبقى هتلاقي نفسك بتسمع اغاني خلاص هتلاقي نفسك بقى ممكن تصاب ولا حوله ولا قوة إلا بالله بالتوتر خلاص كده اه سبحان الله الفرشة فانا بتنظف بس لكن طبعا السواك بيقتل مايكروبات فعلا لان الفرشة ما عليها بس انها ايه بتقل التوتر السطحي للايه للحاجات العالقة لكن هل بتقتل مايكروبات طبعا لا وتبص لها في الاجازات العلميه ديت فيها بالتفاصيل المملة او او الادله التفصيليه على الموضوع ده خلاص هات اي حاجة بقى فالانسان مننا جماعة لو لولا لم يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى هيجيله له ايه توتر ما هو لو ما التزمش بطاعة ربنا يبقى ربنا خلاص طيب لو لو عصى ربنا هيجيله توتر عايز تعرف يا جماعة الرجل ده متوتر ولا غير متوتر او انت عايز تعرف الشخص ده ملتزم ولا غير ملتزم وان الالتزام بأثر فيه ولا لا تعرفه من ايديه ازاي جماعة تعرفه من ايديه حد عارف يعني ازاي اعرف واحد للواهد الاولى ان الشخص ده ما عندهش توتر قلنا قبل كده لا، لا ممكن أن يكون عادي ويبقى فيش رحشة ولا حاجة تعرفه من ضغفره الشخص يا جماعة اللي هو اللي هو متوتر بيقرأت ضغفره سبحان الله تجد ان الشخص لو لو ينتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى واخدين بالكم هتلاقيه متوتر لو لو ينتزم بطاعة الله هتلاقيه متوتر يقعد ورأة في ضوافر معروف سبحان الله دي اسهل حاجة انك تعرف بقى الود ده هو او الشخص ده متوتر او غير متوتر او ملتزم ما هو طبعا طبعا مش ملتزم يبقى اكيد بقى رأة ضوافر خلاص كده فده جماعة دي المحصرة المعروفة اللي اتعاد عن طاعة لأرقاط الضوافر خلاص اطر سبحان الله علشان كده بنقول ان كمال اتاتورك لعنه الله سبحانه وتعالى كان طبعا هو استبدل شرع الله سبحانه وتعالى بما يعني بما يعتبر نفسه ان هو ايه بشرع من عندي سبحان الله جماعة هذا الرجل كما يعني إحنا حتى قرأنا حتى التفاصيل عن حياة هذا الرجل على موقع إخباري اسمه إسلام ميمو إسلام ميمو إحنا طبعاً أمريكا ده جبناه هو طبعاً موقع إسلامي مهتم بالأخبار فسبحان الله هذا الرجل هذا الرجل كان بيخاف من كل كل شيء يخاف من كل شيء كل شيء يا جماعة بيخاف منه سبحان الله بيأذبه كله بيموت في جلده ليه؟ لأن لأنه لم يرتبط بالله سبحانه وتعالى خلاص؟ ارتبط بالماديات لدرجة انه خاف من شوات خرفان سبحان الله يعني لدرجة انه انه كان فيه غبار متصاعد في احد الاماكن فابتكروا جيش في الاخر اتضح انه قطيع من الخرفان ماشي سبحان الله فده جماعة اي واحد مش مرتبط بالله سبحانه وتعالى هيخاف من اي حاجة هتجد الناصرية ده جماعة بخاف من اي حاجة هتجد الغير ملتزم من المسلمين بخاف من اي حاجة هيتوتر هيقرأ الضغفره هياكل كتير بالكم يعني معروف كده ان المتوتر ده اكيد هاكل كتير سبحان الله خلاص لماذا لانه لم يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى مشي حسب ما يمليه ضميره اول اللي ايه اللي بيقرره سبحان الله اه وما ومعرض عن ذكره ان له معيشة ايه ضنكة ونحشره يوم القيامة اعمى نسأل الله العفو العفو رب العالمين خلاص فالامر يا جماعه في منتهى أهمية ان احنا نوصي بعض نوصي بعضنا بعضا بالصبر على طاعة الله اصبر يا اخي على انك تحضر درس اصبر انك تسمع درس واخدين بالكم روح المسجد خلي يوم ولو يوم في الاسبوع بس انك تحضر درس سبحان الله خلي يوم في الاسبوع حتى ولو ان انت ربنا يكرمك كده وتستمع لدرسة على الانترنت لو امكنش ان انت تسمع على في الجامع يعني خلي ولو يوم في الاسبوع انت محتاج انك تقوي هذا القلب وترفع من الايمانيات فالايمان طبعا نجده ينقص ايضا نصبر عن ناصرة الله سبحانه وتعالى واحد يا سيدي مبتلى بسماع الغناء مرحبا باخونا حسام واحد مبتلى بسماع الغناء يا, يا اخي طب خلاص ان كنت مبتلى بسماع الغناء خلي الغناء ده يا عم ساعه انت خلاص يعني اذا بقوله كده بالبلدي كده خرمان سجاير خرمان غنه يعني معلش يعني في اللفظ يعني واحد يعني واقع واقع لشوشته في الغلاء واقع لشوشته في الايه في السجاير يا أخي بدل ما تشهد عيبة السجاير خلها نص علبة مع أن الصح أنك تمتنع امتناع من الآن مش بقى النظام بقى المياصة يقول لك إيه ما هو فيه سعب بقى لما نلاقي الشخص كده ما عملوش عزيمة نقوله خلاص يا عم بدل ما هي عيبة السجاير خلها نص علبة الصح الرجالة اول ما اقول ده السيجار ده حرام خلاص كده السيجار ده حرام يبقى تسيبها يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم خلاص اتركها من دلوقتي الغناء اتركوا من دلوقتي مش تقعد تضرر تضرك ده احنا من ايه بنضحك بيه بس ايه بي بي لما نشوف الشخص كده وقع لنشفته كده اهوت خلاص لأنه لا تدرج دخل في قطر النفس فالشخص يقولون يا جماعة لابد يا جماعة أن الطلبة في معصاة ما ما يجيش باقي تدرج ده مصير سودة لا أنت المفروض تسيب الغناء ده يتسيبه دلوقتي سيب سجار دلوقتي سبحان الله أيضا الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلم الصبر على اقدر من الله سبحانه وقدر الله سبحانه وتعالى شيئا مؤلم خلاص اي حاجة اتعورت اتعورت خلاص كده حصل لك فقدان لاي شيء جبت حاجة يا عم غاليه الحاجه مثلا وليكم بجنيه جبتها خمسة جنيه ومش عارف ترجعها واحد جه يصلح لك حاجة ماشي بوظها لك خلاص فقدان اب او ام او خال او عم او صديق حبيب صاحبك قلبك خلاص واحد دوشك واحد سبحان الله دي كلها اغدار الله سبحانه وتعالى مؤلم عشان تصبر على هذه الاشياء محتاجه علم ما انت هتصبر ازاي لما تحتاج لعلم طب علم ده تاخده منين من الدروس ومن من الدروس ومن القراءة فعشان كده يا جماعه بنص الاخوه الاخوات بشراء كتاب او تحميل كتاب علاج الهموم علاج الايه علاج الهموم علاج الهموم ده للشيخ محمد صالح المنجد كتاب رائع جدا جدا جدا جدا إيه يا جماعة تحملوه وتقروه ده كنا صدقه موجوده برده من كنا رافعينها على المنتدى برضو بتاع الفتح واستفاده جدا كنا واخدينها خلاص. فمن ضمن جماعة علاج الهموم ان انت تتدبر القرآن نعم تتدبر الكرآن ماشي وان انت تستشعر ان ما في من المؤمنين قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى ولانا فيهم الاسوة ولانا فيهم الاسوة ايضا من ضمن علاج الهموم يا جماعة ان انت تهرأ الى الصلاة تهرع الى الصلاه وتدعو الله سبحانه وتعالى في السجود بان يرفع الله سبحانه وتعالى عنك هذا الهم وهذا الغم خلاص لكن على النقيض بقى واحد قال له مشكله يعمل ايه واحد بيسيب الدين واحد بيقول الفاظ قذره سبحان الله واحد يعني اذا ما انتوا عارفين بقى الحاجات الدرجة دي واخدين بالكم طيب هل هذه الأشياء حللت لك المشكلة هل لما أنت سبيت الدين حل مشكلة هل أنت لما قلت ألفاظ قزرة لا ترقب بمسلم هل حلت المشكلة <تصفيق> المشكلة ما سلك كائنات الله سلام علمنا إيه إذا يعني إذا واجهناهم نقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجن في مصيواتي وأخل في خيام منه طيب القرآن بيقول إيه أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون حصل مشكلة عندك في الشغل خلاص هتحلها ازاي هتسب الدين هتشتم لا قول يا رب ايه عنا رب عليه وقال الدعاء ان لله وان عليها رجعون اللهم اجلني في مصيبات واخر فيه خار من حصلت مشكلة في مكينة في جهاز من الأجهزة أو فيه نسخة الويندوز عندك عشان ربنا سبحانه وتعالى يهديك لان انت لما حصل لك مشكلة بتستعمل بالله ان الله وان الله يرجعون هو انت اتخاذ في الدنيا هو ونحن هنقعد انت سنة لا انت قاعد مدة معينة سبحان الله وفي وقت ممكن تموت يعني واحد سبحان الله واحد كمان في معنا في الشركة وجدت ورقة كده مكتوبة كده من خط اليد توفيق رحمة الله سبحانه وتعالى الزميل سيدالي محمد سطوحي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله ورب العالمين ده شاب مثلا كان عامله 27 سنة 28 سنة 29 سنة صغير سبحان الله ما في حادث خلاص الله مرحمه ورب العالمين الله نغفر الله رب الله مرحمه خلاص ف في حين كان مع واحد معانا برده في الشركة برده ساب الشركة كان رجع معاه اسمه سوضاني محمد سليمان وده ما ده حصل له وقت في الأنف العالم مركزه خلاص يا حبيبي انت مش هتقعد في الدنيا مش هتخاذل في الدنيا احنا ايه ان الله انت قاعد سنة اثنين ثلاثة اربعة ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة حاج عارف هي... هيعيش امتى ويموت امتى هيعيش قد ايه ويموت امتى خلاص فده تعليق على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلم خلاص كده القبر انا هاكم التكاثر حتى سبتم الايه المقابر نعم والواحد طبعا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى نعم وطبعا ضيوفات هنا أخونا عماد اخونا أه. الواحد يا جماعه لابد ان نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى في سلسله من الشيخ عادل الفوربغي ريت تحملوها إن شاء الله اسمها أمراض القلوب أمراض القلوب يا جماعة كثيرة جدا جدا جدا سلسلة وصلت دلوقتي لحوالي أربعين أربعين محاضر من ضمن يا جماعة أمراض القلوب سوء الظن سوء الظن ده يا جماعة أن أنت توصيق الظن بخوك هو عمل كذا يبقى كد كذا ده ما سلمش عليا اه يبقى اكيد بقى عشان انا لابس كنت لابس ااا البتاع عادي مش شويه فا اكيد بقى يعني ما سلمش علشان كده تصير الظن وتزوم بالله سبحانه وتعالى خلاص كده يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني بكذا وكذا وكذا فده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى خلاص كده فلا بد يا جماعه ان الواحد يحصل الظن بأخول المسلم واللي عمله اكيد ده يعني هو قصده خير او ما كانش قصده واخدين بالكم وفي نفس الوقت برضه اكيد كان تعبان كان متدايق كان حاجة خلاص فحتى ان الصحابة ان الصحابة جماعة يعني كان قصة من احدى القصة يعني كان احد الصحابة يعني زعل من احد الصحابة ايضا نتيجة ان سلم عليه ماشي وما ردش عليه طبعا انا مش مذكر اسماء من القصة يعني كان كسر حال خلاص كده كان سرحان, سرحان. فما خدش فممكن يا جماعة انا اكون مشغول في حاجة ولكن نظرا لأعبائي الحياة وكده او ان انا حرمت من درس علم او كده فانا بس تذكر حاجة معينة فيه فما افتكرتهاش فابتوليت يا جماعة ان انا سرحت كده فنسيت اسلم عليه او مخدتش بالي وده امر واضح والحوظ ان لما يكون مشغول في حاجة ممكن بينسى نفسه وبينسى اللي حواليه خلاص فنحسن الظن يا جماعة بالاخرين حد يا جماعة زعلك طب يعني اكيد حاجة ضايقته طيب ايه اللي مضايقه على فكرة انا انا فرنا انا زعلك منك ليه انت المرة الفجرة اكلمتنا بطريقة مش حلوة انت امي كنت متضايق لا والله طب لا اصلا كنت تعبان والوقت مش عارف ايه اكيد في مشكلة جماعة اكيد في مشكلة معينة واخدين بالكم نعم فالشاهد يعني ان احنا نحصل الظن بالناس خلاص لان يا جماعة دلوقتي ولا حاولها القوة تقيلة بالله نظرا للحال اللي احنا منعيشها احنا بعيد نحن نبتعد عن شرع الله فالناس في ضنك واخدين بالكم فمش هتلاقي مش هتلاقي الناس كلهم افاضل يعني مشكلتنا جماعة ان احنا فلان دهوت يعني فلان دهوت ما يسلمش علي هنو مثلا خطاب ما علي اكيد خطاب كده اكيد بيحتقرني مثلا يعني بس كده فين اتماس العذر لابد نتتمس العذر خلاص هو انت شايف خطاب ده على سبيل المثال هل هو هل هو معصوم هو بشر يصيب ويخطئ ماشي وانا احسن الظن ما يكون خطاط عاوز كده هو ده يا جماعه اللي نوصل ان نحسن الظن بالاخرين لان سوء الظن ده يا جماعه ده من امراض القلوب وظل مضيع الامه واخدين بالكم طبعا انا باخد ده على سبيل المثال ان حاجة تحصل من اخوك انت مشكلتك ان انت بتعتبر اخوك ده ان هو ما بيخطأش لا ده بيخطأ وبيصيب وبيتعب وبيجوع وبيعطش سبحان الله وبيفكر وساعات بيغلط وساعات سبحان الله بشر يا جماعة اخواننا ده يا جماعة اخواننا دول بشر يصيب ويخطأ خلاص فنحسن الظن باخواننا واخواتنا خلاص ومهما صدر من خطأ فلا تعجل فلا تعجل على الشخص خلاص كده اه وفعلا الناس في هذا الزمن ولا حرقته بالله كل واحد بيحب يكبر المواضيع يعني يعمل قعده من لا شيء ازاي ده ما كريمش عليا وازاي يعمل فيها كده هو احنا صغيرين واخدين بالكم انت تبقى انت الكبير بقى تبقى انت الكبير زي مثلا بشبهها كده انت راكب الصوره العربيه ها جماعه اللي بسوق العربية ده معتبر نفسه بيعتبر نفسه هو الوحيد اللي بيفهم في الشارع والباقي يا جماعه ما بيفهمش باس كده الواحد يا جماعه يعني نتعامل مع الناس زي بالظبط كده انت سائق عربيه قدامك سيرفيس السيرفيس ده جماعة طبعا ما حدش بقى ينتظر من السيرفيس مثلا انه هو هيد اشاره واخدين بالكم عربية, عربية كارو عربية كارو ماشية ممكن يحوو يمين فجاه فجأة شمال فجأة فانا بقولك شمت لحد ما خالص تعتبر الناس دول يا جماعة كأن واحد انت سايق عربية في الشارع راس كده ماشي معتبر اللي قدامك ده سيرفيس أو عربية لا تنتظر منه انه يديك اشاره عشان يعرفك هو هيدخل يمين او الشمال كذ بتاع خلاص تمشي يمين وشمال بيبص يمين وشمال عشان ما فيش حاجة اسمها ايه اه اللي قدامي المفروض يعمل كذا لا انت برضو عامل الناس برضو ان هو خطأه وارد زي ما صوابه وارد نزال الناس طبعا مش مش مش امر دايم ماشي خلاص والله ان اه والله ان عرفت تغير الحوار لو كانوا بيتكلموا على حد كان خير خلاص كده لو خاضوا في حديث آه غير الحديث اللي هو اللي انت ابتديت منه او انهم جابوا في ست الناس فده طبعا خير خلاص فالشاهد يا جماعة ان انت تتعامل مع الناس ك بحيث ان انت تتفادى الاخطاء بتاعتهم وانت العز وترتاح ترتاح عشان ما بقاش في النفوس ايه شيء خلاص كده فبالامرين الاولين يكمل العبد يكمل العبد نفسه والاخيرين اللي هو الايه الايمان بالله والعمل الصالح وبالاخيرين وتواصل بالحق وتواصل بالصبر يكمل غيره وبتكمل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منه عنكم صلحة أمان رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته